بوك تو دويتين شتير دست تسعة, واربعون. تسعة واربعون. الرياضة, الرياضة. هل تمارس الرياضة؟ هل تمارس الرياضه؟ يا نعم، ينبغي ان اتحرك. نعم، يجب ان اتحرك. هوديم انا مشترك في ناد رياضي. انا مشترك في نادي رياضي. Igramo nogomet. Na labu kurat al hodam. kurat al hodam. Včasih plavamo. Ahyanan nasbah. Ahyanan nesbah. Ali pa se vozimo s kolesi. Aho, او نركب الدراجات. في našem يوجد في مدينتنا استاد كرة قدم. يوجد في مدينتنا استاد كرة قدم. imamo tudi plavalni bazen, savno. يوجد كذلك مسبح يوجد كذلك مسبح به ساونا انيمو ايغريشه ذا جولف ويوجد ملعب جولف ماذا يوجد في التلفزيون ماذا يوجد في التلفزيون؟ فراوكار تعرض حاليا مباراة كرة قدم. حاليا مباراة كرة قدم. نمشكا ريبريزنتانسا المنتخب الألماني يلعب ضد المنتخب الإنجليزي. المنتخب الالماني يلعب ضد المنتخب الانجليزي. كدو من سيفوز؟ من سيفوز؟ نيمام پويما. لا ادري. لا ادري. ترينوتنو يي نيدلوتشينو. تعادل حاليا تعادل صدنيك الحكم من بلجيكا الحكم من بلجيكا ازاي يمايو 11 توجد ضربه جزاء الان توجد جزاء جول 1 ضد 0 هدف 1 ل